الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن التبعه ده ثم أما بعد قد وصلنا بشرح ند من أصول السنة من أحمد رحمه الله إلى الفقرة التاسعة عشر من طبعتي من السلف التي كنت على تحقيقها في الصفحة الحديثة والخمسين من هذه الطبعة. كان هذا المجلس بعد مغرب الثلاثاء الرابع العشرين من شهر بجب في العام من قال الإيمان أحمد فالإيمان قول وعمل يزيد وينقص كما جاء في الخبر أكمل المؤمنين من إيمانا أحسن خلقا هذا الاصل يعني يعد بها أصول العظيمة التي خالف فيها أهل السنة أغلب الفرق التي فارقت سبيل الصحابة بل كل بل كل الفرق فارقت سبيل الصحابة وسبيل السلف الصالح في هذه أو في هذا البصر. ثبت ما قاله الإمام احمد رحمه الله هنا في هذا الأصل في مواضع أخرى من المسائل التي تنسب الإمام أحمد المسائل أصحابه له مما يدل عليه على صحه ما قاله الإمام احمد هنا وصحه نسبة هذه الاصول في هذا الكتاب إليه حيث يمكن ان بعض كما هناك في أول درس قد شكك في يمكن هذا الكتاب هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان من الأصول ان بكلام من يمكن أحمد خارج هذا المتن يدل على يمكن نسبه هذا الكلام من يمكن ان يكون لم وأن هذا المد لم يأتي بشيء جديد لم يثبت عليه إنه احمد في خارج هذا المضلل فخرج أخرج ابن هاني في مسائله أنه سأله الإمام أحمد عن الإيمان فقال كما قال هنا الإيمان قول معامل يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص بالمعصيه وإذا أحسن زاد وإذا أساء نقص وأيضا أخرج الخلال في السنة عن عدد من اصحاب الإمام احمد منهم ابو بكر البروزي و... واسماعيل بن حرب الكرماني وغيرهم وعن غيرهما ان ابا عبد الله قال الامام قول وعمل وقال ان قول اهل السنه ايمان قوله عمر يزيد وينقص وهذا الاصل قد نقل عدد من علماء اهل العلم جمهور أهل السنة عليهم. مما النقل هذا الشافعي رحمه الله الأم حيث قال إجماء الصحابة والتابعين التابعين لهم أن الإيمان. بطول معامل منية و... لا يمسي واحد من الثلاث إلا بالآخر فذلك نقل هذا ابن مند في كتاب الإيمان وأبو عبيد القاسم ابن سلام في الإيمان أيضا والبخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الإيمان ولا لكاء في اصول الاعتقاد والأجر في الشريعة ابن بطه في, في الإبانة والصابوني في عقيده السلف واصحاب الحديث وغيرهم ممن الف في العقيده السلفيه وكما نقل الحافظ بن فتح عن البخاري رحمه الله انه قال لقيت الف امام يقولون الا الايمان قول وعمل يزيد وينقص وقد خالف بعض من ينسب من اهل السنه في شيء من هذا المعتقد ف فخالف أبو حنيفة في مسألة العمل حيث قال إن عمل الجوار لا يدخل في مسمى الايمان فقال إن الايمان اعتقاد بالقلب وتصديق بالقلب وقول باللسان فقط وأما العمل هو عنده من ثمرات الايمان ومن ثمرات التصديق والقول لا يدخل في مسمى الإمام فالعمل عنده ليس من الايمان انما هو من ثمرات الإمام وابو حنيفه ومن تبعه يسمون بمرجئه الفقهاء و ايضا يعني ينسب الى الامام مالك رحمه الله انه قال بزياده الايمان دون نقصانه ف... يعني او ينسب اليه انه قال ان الادله وردت على الزياده فقط ولم ترد على النقصان ان صح نسبه هذا الى مالك ولذلك يعني نحن نقول ان هذه العقيده هي قوم جمهور اهل السنه و... ولم نقل بالاجماع ل... لما ذكرنا من مخالفه البعض ممن ينسب لاهل السنه في بعض جزئيات هذه العقيده ولكن الظاهر كما نقل الشفاي هنا في الام ان هذه العقيده هي اجماع الصحابه والتابعين. وعلى ذلك بذلك من خالف ممن اتى بعدهم يعني اظهر انه لا يعتد بقوله ويعد شاذا من خالفة فيها الإجماع الذي استقر في عهد الصحابة فنحن نقول إن هذه العقيده قد أجمع عليها الصحابة ف... فلم نخطئ في القول و... وأهم ما يميز اعتقاد السلف الصالح فيه. في هذا الأصل القول بالزيادة والنقصان. وقد ثبتت بعض الاثار عن الصحابه تدل على هذه العقيده عقيده الزيادة ونقصان في الامام واشهر ما روى في هذا الباب ما أخرجه ابن جرير الطبري في صريح السنه حيث قال حدثنا علي علي بن الحسن بن شقيق <تصفيق> ان ابعاد الله احمد بن حنبل محمد ابن علي ابن الحسن ابن شقير. قال سألنا بعض الأحمد بن حمد بن علي الإيمان في الزيادة والنقصان وفي معنى الزيادة والنقصان. فقال حدثنا موسى ابن أشيب وحدثنا الحسن ابن موسى الأشيب. حدثنا الحسن بن موسى الأشيب. حدثنا حماد بن سلمة. عن أبي جعفر الخطمي. وعن أبيه عن جدي. جدي عمير بن المحبين. أبيه عن جده عمير الحديد من جعفر الخطمي الخطمي من أبي الخطمي لا. نعم العمير. أبيه عن جده نعم عمير الحديد من قال الإيمان يزيد ويامر فقيل ما زيادته وما نقصانه فقال اذا ذكرنا الله فحمدناه وسبحناه فتلك زيادته واذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصانه اه فتلك زيادتنا وان نسينا وضيعنا من عصينا وضيعوا نسينا و على حماد بن سلمة في هذا الاثر وروى الله عن حماد بن سلمة عن ابي جعفر عن جدي باسقاط ابيه وابو جعفر الخطمي هو عمير بن يزيد ابن عمير بن حبيب وذكره ابن أبي حاتم الجهة التعذيب، ونقل ابن المنعين أنه قال فيه ثقر وكذا ذكره الدوري, الدوري في تاريخ البنعين وقد استفدت في بيان من أخرج هذا أثر في تحقيق على صريح السنة، وبالنسبة لجد المعين الذي يسمى أيضاً المعين الحبيب، فقد ذكر الحافظ في الإصابة أنه من من بايع تحت الشجرة. نقلا عن البخاري و... وأثبت... واثبت هذا ايضا ابن خدان في السقاط و... وابو حاتم كما تشاهد وأما أبوه ابوه ابو فلم نجد فيه توثيقا الا ما قاله الحافظ نعم نقله عبد الرحمن بن ماتم ما قال كان ابو جعفر وابوه وجده قوما يتوارثون الصدق قوما يتوارثون الصدق مع بعضهم عن بعض وهذا يعني فيه اثبات العداله له ولكن شهره هذا الاثر وتناقل الائمه له بالقبول وكذلك تقويه بعض اهل العلم لاسناده ومنهم شرك الاسلام ابن تيميه يدل على ثبوت هذا الاثر وانا مما وانا مما توقي القبول. فأنه كما قال شيخ الإسلام وقد ثبت لفظه الزيادة والمقصان منه نعم أي من الإيمان على الصحابة ولم يعرف فيه مخالف من الصحابة وروى الناس من وجوه كثيرة مشهورة احمد بن الله عليه أنه قال وذكر هذا الآخر كما ذكرناه وأيضا أثبته ابن القيم وأثبت أو يعني قال صحته وقدروه إنه هنا يحوله معامل يزيد وينقص ولكن لا يصح هذا على النوران <تخرج> من المناجر بإسناد الضعيف وأيضا روية هذا عن أبي الضرداء رضي الله عنه لا يصح وأيضا أريد صحيحي في كتاب الإمام مسيقة الجزم عن معاذ معاذ النجابة رضي الله عنه. أنا أقر. قال الاسود بن هلال اجلس بنا نؤمن ساعة وهذا الأخر قد وصلهم عبد الله بن أحمد في السنة وأضع بيت في الإيمان وإسناده صحيح هذا أيضا يدل وعليه على ما قلناه من الزيادة والمقصار أن هذا كان معروفا عند الصحابة وأيضاً أخرج أنه بشيبة في الإيمان بإسناداً صحيح قال إنه الله عنه أنه قال اللهم لا تنزع اللهم لا تنزع من الإيمان كما أعطيتنيه. <تصفيق> اللهم لا تنزع من الإيمان كما أعطيتنيه وهذا ندل على على أن ابن عمر كان يرى أن الإيمان قد ينزع أو قد ينقص. <تصفيق> وايضا اخرج ابراهيم بن عبد الصمد الهاشمي في امانيه وفي امانه اسحاق ومن طريقه ان دلك وهو ملطف الاباره باسناد حسن عن جن دب البجلي أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في حزاوره يعني أشداء. فتعلمنا الإمامة قبل أن نتعلم العمل أو قبل أن نتعلم القرآن. ثم تعلمنا القران فازددنا ايمانا و ايضا اخرج عبد الله بن احمد السنه والله لكاء باسناد صحيح علي مسعود انه قال اللهم زدنا إيمانا ويقينا وهذا يدل عليه على أيضا على أن ابن كان يرى أن الإيمان يزيد. ولكن لا يصح ليس في إسنادين قطاع بين بين ضر عبد الله الذي روى هذا الأثر عمر وبين عمر و يعني في الجملة كل هذه الآثار تدل علينا على ثبوت هذه العقيدة. وهذا الاعتقاد عند عند الصحابه وان السلف الذين اتوا بعض الصحابه ما قالوا بهذا عند انفسهم وانما قالوا هذا نقلا عن الصحابه وقد خالف هذه العقيده عده فرق ما بين مفرط وما بين مغادر وحتى نفهم خلاف هذه الفرق نبين أن السبب الذي منه نشأ أو تنشأ الزيادة وينشأ اللقصان هو العمل عمل القلب وعمل الجواب هما اللذان فيهما الزيادة واللقصان اما القوم هو ثابت يعني ليس فيه زياده ولا نقصان ومن ثم يعني كان خلاف هذه الطرق المرجئة والجهنية في أهمية العمل وقالوا إن العمل لا يدخل في مسمى الإمام فأما الجهنية فقالوا إن العمل هو معرفة أما عزيلا تبقى إن الإيمان هو معرفة القلب فقط أما المرجع فقالوا إن العمل هو إقرار باللسان فقالوا ان الايمان هو باللسان فقط فاخرجوا اعتقاد القلب واخرجوا عمل القلب وعمل الجواب وأما الاشاعره إن المتكلمين من غيرهم فقالوا ان الايمان تصديق القلب فقط قد أخرج الخلال في السنة عن أبي عبد الله أنه ذكر عندهم المرجاء فقال إن المرجاء يقولون إن الإيمان تصديق بالقلب فقال لا ليس هذا قول المرجع إنما هذا قول الجهميه فإذنهم يقولون الإمام معرفه القلب دون العمل و وأما المرجع تقول حتى يتكلم بلسابه وإن لم تعمل جاورك فالجهمية تقول حتى يعرف قلبه بربه وإن لم تعمل جاورك ففرق الإمام أحمد هنا بين قول الجهمية وبين قول المرجاء بهذا بأن الجهنيه يقولون ان الايمان هو معرفه الرب بالقلب فقط هم المرجئه قالوا ان الايمان هو الاقرار باللسان فقط وا بعد بعد ذلك نسبة نسبه تعريف أو نسبة القول من الإيمان وأقرانه باللسان فقط إلى محمد بن كرام الذي تنسب إليه فرقة الكرامين، وكما يعني قال شيخ الإسلام ابن تيميه كما في مجموع فتاوى إن الكرامية قال إن الرجل اذا اقر بلسانه وان لم يعتقد بقلبه فهو مؤمن كامل الايمان ولكنه مخلد في النار فكما قال شيخ الاسلام ان الكراميه قد ناقضوا انفسهم حيث انهم ادركوا الايمان الكامل لمن يقر بلسانه ولكنهم قالوا ان اقر بلسانه فقط ولم يعتقد بقلبي فهو مؤمن منافق من اهل النار واشترطوا في دخول الجنه ان يصدق بقلبه ولكنهم, ولكنهم قالوا ان لم يصدق بقلبه فهو مؤمن ايضا كامل الايمان وهذا من تناقضه فمن يعني يقول ان الكراميه تجعل القول باللسان هو سبب للنجاه سبب فقط وتجعل اقرار اللسائل إقرار لساني سبب النجاه فقد أخطأ عليه كما قال شيف إسنام و... وكما أخرج الفريابي في, في كتابه صفة المنافق الإسنام اللي بأس به عن صفيان الثوري. أنه قال إن المرجئه خالق اهل السلمة في ثلاثة وفي ثلاث مساء الأولى ان الايمان قول وعمل هم يقولون الايمان قول بلا عمل وفق عليه نقول ان الايمان يزيد وينقص النون لا زياده ولا نقصان والثالثه نقول نقول بالنفاق وهم يقولون لا نفاق المرجئه والجهميه والاشاعره وكذلك الخوارج والمعتزله كلهم يقولون ان الإيمان كتله واحده لا زياده فيه ولا نقصان فاما اهل التفريط من المرجئه والجهميه والاشاعره قالوا ان الامانه كما بينا بالنسبه للجهميه قالوا انه معرفه القلب وبالنسبه للمرجئه قالوا انه اقرار النساء والأشعار قالوا انه تصديق القلب فمن عرف بقلبي عند الجهنيه فهو مؤمن كامل الايمان وكذلك من اقر بلسانه عند المرجئه فهو مؤمن كامل الايمان وكذلك عند ان من صدق هو كامل يكونوا في لم هو ان يكونوا في المسلمين هو ان يكونوا في المسلمين هو ان يكونوا في المسلمين هو ان ان الايمان قول وعمل أيضا كما قال اهل السنه ولكنهم ما اثبتوا الزياده والنقصان حيث قال ان من ترك شيئا من اعمال الايمان فقد انتقض ايمانه بالكليه خلاف اهل السنه حيث قالوا ان من ترك عملا من الاعمال منه وليس كفرا في ذاته فإن ايمانه ينقص بقدر ترك هذا العمل اما الخوارج قالوا ان ترك عملا من اعمال الايمان اي عصى الله او ارتكب ذنبا إنه يكفر ويصير كافرا وينتقد ايمانه بترك هذا العمل أما المعتزله فقال ليس بكافر ولكنه في منزله بين المؤمن وبين الكافر ولكنه ايضا يخلد في النار عندهم فهؤلاء يعني غالوا أو في إثبات العمل فلم يجعلوا العمل فقط يدخل في مسمى الإمام بل جعلوه يعني كتلة واحدة مع اعتقاد القلب وإقرار اللسان ولو يفرقوا بين من ترك شيئا من العمل وبين من ترك مثلا إقرار باللسان أو ترك اعتقاد القلب وهذا هو يعني مناط والخلاف بينهم وبين السلف الصالح أنهم اعتقدوا أن الإيمان كتلة واحدة. لم يتخيلوا حدوث الزيادة والنقصان فيه، فعندهم العاصي الذي يعصي الله، لا يعني لا يتخيلون أن إيمانه ينقص بهذه هذه المعصية، بل اعتبروا ان مجرد المعصية تخرجه من المسمى الإيمان بكله، فيصير كافرا عند الخوارج. ويصير في منزله بين منزلتين بين منزلتين عند عند المعتزله وهذا لانهم اخذوا ببعض النصوص المطلقه في الكتاب وصلنا وانهم تاولوها تاولوه بفهمهم الخاص دون ان يرجعوا الى فهم الصحابه والسلف الصالح فاخذوا نصوص الوعيد المطلقه التي تتوعد بعض اصحاب الكبائر بالنار او بعذاب الله او بنفي الايمان او باثبات الكفر اخذوها على الاظهار دون اي دون ان يفصلوا ف فان مثلا على حديث مثلا يكون فيه رسول صلى الله عليه وسلم لا يدل الزالف إن يزنهوهم أو مثلا من غشنا فليس منا أو لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخي ما يحب لنفسه أو نحو هذه النصوص التي فيها نفي الإيمان عنيه، الفاعل عن بعض المعاصي أو تارك بعض الاوامر فضفه إن, مف... ان نفي الإيمان هنا يعني نفي الإيمان بكلية. و. كذلك نحو قول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق ويوقي له كفر ونحو قوله تعالى وما لم يحكم بما انزل الله واليك هم الكافرون وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر فقد اشرك ولم يرجعوا الى فهم الصحابه والسلف الصالح لمثل هذه النصوص حيث ان الصحابه فهموا من هذه النصوص انها لا تحمل على اطلاقها او على ظاهرها المطلق كما تبادر الى اذهان الخوارج والمعتزله فعلموا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الزاني إذا زنى يرفع عنه الإيمان أن يرفع عنه الإيمان الواجب الذي به يصير فاسقا لا كافرا اما أصل الإيمان وأصل التوحيد فلا يرفع عنه بهذه المعصيه وبهذه الكبيرة وكذلك فهموا من النصوص التي اطلق فيها الكفر على بعض المعاصي والكبائر وأنها تحمل عليه على أن هذه المعاصي والكبائر هي من شعب الكفر أو قد تؤدي إلى الكفر الأكبر ولكنها في ذاتها هي ليست كفرا أكبر بل هي من الكفر الأصغر حيث إن النصوص التي جاءت في الكتاب والسنة بإثبات الكفر أو بإثبات النفاق أو بإثبات الفسق جاءت عليه على يعني جهتين جهة فيها إثبات الكفر الأكبر إثبات الفسق الأكبر أو إثبات الظلم الأكبر أو النفاق الأكبر وجهة فيها إثبات النفاق الأصغر أو الكفر الأصغر أو الفزر الأصغر فهذا يعلم بالرجوع لفهم الصحابه الصحابة النصوص المصوصة ظننا خالف المرجئة وكذلك الخوارج والمتزلق في أن الإيمان مستثنى منه في مسألة الاستثناء في الإيمان حيث إنك إذا قلت أنا مؤمن إن شاء الله فهذا لا يعني الشك في الإيمان كما فهمت المرجئة. المرجئه قالوا ان من استثنى من استثنى في إيماني فقال ان يؤمن ان شاء الله هو شاك في ايمانه ولكن كما قال امام احمد ان الاستثناء يكون في العمل لا يكون في ايه في أصل الايمان يعني إنك إذا قلت أنا مؤمن إن شاء الله تعني إنك فرج من الله أن تكون قد أتيت بأعمال الإيمان من أعمال الجوارح أو من أعمال القلب التي بها يعني تكون قد أكملت إيمانك أو قد أتيت بالإيمان الواجه وكذلك المستحب يدل على هذا قول الله تعالى لتدخلون المسجد الحرام ان شاء الله امنين ومخلقين رؤوسكم ومقصرين وكما قال صلى الله عليه وسلم اني لارجو ان اكون اخشاكم لله هذا آه. ليس ليس شكا في الايمان ولكن هذا من باب من باب يعني أن انك لا تجزم بانك كامل, كامل الايمان وأنك كامل في الايمان فأنت يعني تعتقد او تثبت الإيمان باعتقاد القلب وبقول اللسان وبعمل الجوارح ولكن قد تقصر في بعض اعمال الجوارح او في بعض اعمال القلوب فهنا يكون الاستثناء في الايمان في التقصير اي انك ترجو من الله وتقول تقول ان شاء الله انا مؤمن أي أن أرجو من الله أن أكون لم أقصر وأكون وأن أكون لست مقصراً في أعمال الايمان من أعمال الجوارح ومن أعمال بيئة وهذا ليس من الشك ف... هذا الباب باب واسع وهذا الاصل يعني يحتاج الى يعني عدد من المحاضرات كي ناتي على كل ما فيه من مسائل وعلى كل ما فيه من شبهات عند الفرق المخالفه هذا المقام مقام شرح هذا المتن الصغير لا يكتسر من مثل هذا التفصيل ولكننا رئتين باهم ما يتعلق بهذا الاسم ومن اراد المزيد من التفصيل فليرجع الى كتاب الايمان الاوسط وكذلك الاكبر شيخ الإسلام ابن تيمية، أرحم الله. ويرجع إلى كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم ابن سلمة. هو. نعم، مجموعة كتاب وطبع مفرط ضمن مجلدات مجموع كتاب. كذلك ونطبعوه المكتب الإسلامي بتعليق الشيخ الأمباني رحمه الله ننتقل الأصل بدي ما شاء